مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أَنْهَارٌ, فيها أنهار من ماء غير آسم وَأَنْهَارٌ من لبن لم يتغير طعمه وَأَنْهَارٌ من خمر لذة للشاربين صفات ولهم فيها من كل الثمرات ولهم من كل ربهم, ربهم كمن هو خادث في النار وسقى كمن هو خالد في النار وسق ما أنحميما وسق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 الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهوابهم